جاءها الناس تقوى ربكم الذي خلقتهم من نفس واحدة وخلق منها درجها وابتهم من هما رجال كثيرا ونساء وتقضى الذي فساءلونه والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقضها وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يغلاه رسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن قرر الحديث في كتاب الله تعالى وقرر الهدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر مر محدثاتها وكل مدعاة ظلالة سأتكلم إن شاء الله تعالى في هذه الجلسة عن الأذلة التي استدل بها من قال يجب الخروج على الحاجم للصيفي إذا جار أغضرنا وفسق وإذا بقي وقت أتكلم إن شاء الله تعالى عن العلمانية والعلمانيين فإذا لم أستكمل ما أريد أن أقوله بالنسبة للعلمانية العلمانيين فسأستكمنها في المحاضرة القادمة إن شاء الله ولكن قبل أن أشرع في ما أريد أن أتكلم به رأيت أن ننبه إلى فرعا بادغا في أعميته وهو متصل بالصلاة اتصالا وفيقا هذا الفرع هو الجلسة بين السجدتين ما علمنا خلافا في أن الجلسة بين السجدتين ركم من أركان الصلاة هذا قول الشفيع وأصحابه وقول أحمد وأصحابه وقول مالك وأصحابه وحتى قول أبي حنيفة وأصحابه إلا أن أبي حنيفة ذهب إلى أنه لا يجب الاعتدال في الجنس بين السيداتين ولكنه ذهب إلى وجوب الجلسة بين السجدتين وإن كان الاعتدال فيها ليس ركنا عند المخطوض أن أقول إن الجلسة بين السجدتين ركن بلا خلاف أعلمه ولو شئت قلت ركن بالإجماع فمن لم يجلس بين السجدتين جلسة معتبرة يعني يصدق عليه أنه جلس بين السجدتين فإن صلاته تكون باطلة بلا خلاف نعلمه ولو شيء قلت بالإجمع لا يفترط لصحة الجلسة بين السجدتين أن تفترج أو أن تتورق الافتراش أن تجلس على قدمك اليسرى أن تفترش القدم اليسرى وأن تجلس عليها وأن تنصب القدم اليمنى التورك أن تؤخر القدم اليسرى وأن تجلس على المقعدة يعني على الإليا وأن تنصب القدم اليمنى هاتان جلستان هاتان هيئتان مستحبتان وليست بواجبتين ولكن الواجب أن تجلس أي جلسة تريحك فإن كنت متربعا أو كنت غير متربع المهم أن يصدق عليك أنك جالس أقول هذا لأن كثيرا من المصلين هم قادرون في الحقيقة على الجلوس يقصرون في هذا الأمر تقصيرا بالغا ساجد بين السجدتين بهيئه لا هي جلسه ولا هي وقفه يعني لا جالس ولا هو واقف عامل كده اهو كده نرى كثيرا بهذه هذا صلاته باطله بلا خلاف عالم فان كان قادرا على الجلوس بأية هيئة يعني كد وجب عليه أن يجلس هذه جلس كد هذه جلسة وإن كانت الجلسة في الجلسة في القعاء من العنى إلا, إلا ما دام ليس قادرا إلا على تلك الجلسة فقد وجب عليه أن يجلسها وأما إن كان قادرا على غيرها في جلسة المستحبة فيكره الإقاء هذه هيئة للإقاء وعند العبادلة عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر, الله بن عمر قالوا هذا من السنة يستحب من السنة أن يقعي بين السجدتين يعني أن يجلس على عقبيه فهذه هيئة الإقعاء مع أنه نوع عنها أن بعضهم قال هي من السنة فقال من عباس إننا نرى هذا جبان من قال يا سنة لبيه هذا من فالمهم إذا جالت هكذا فهذا جاء جالت متربعا هكذا فهذا جاء جالت هكذا فهذا جاء المهم آية جلسة يستطيعها فقد وجر عليه أن يجسها بعض الناس بعض الناس يقول لنا ما أضر في أجلس فبعمل كده. ومع ذلك عند الجلوس للكتاثر أصبحت الأخير تجده يجلس لهذا كتاثر يعني كانت تهضم يقصر في الزجدة بين تجدد بحكاء بحكة أنه ليس قادر ويجب انه, أنه قادر فما دام قادر على آية الزجدة من الزجدة فقد وجب عليه أن يجلسه إذا قصر وفعل تلك الهيئة وقد قصر الزلاثه بأخذة معناه اما اذا كان غير قادر حقيقه على أي جزء لا في ولا في سد التجربه سيده ولا في اتساق قره الاوسط في حالتي يعني مثلا ما هوهم مثلا توصلوا احد ما جثن ركبه في الحج يقع عنه ولان انا اقول ان كثيرا من الناس يقصر فيجلس بتلك الهيئه ما لا سيده هذه فلا حاله يعلاشث وقف فتن ولا التجوز لأنه مقادر في أي الجزء. الجزء أن انه قادر على الجلس باي جزء من الطرق غير هذه الهيئة ان هو قاطعان جسد المريض فادى بذلك جزء اذا ثمدا من جزئيه هذا جزء مد رجله وقابض رجله هذا جزء المهم تقول ايه جسد انما كده لا ولا هي قاعدة فما دام قادرا على أي جلسة في التشاهد الأوسط والأخير والبرسة بين السجدتين فقد وجب عليه بلا خلاف نعلم فإذا كان تأخذ وقتا إذا جلس بين السجدتين بالهيئة التي يستطيعها فيتأخر عن سجود الإمام السجدة الثانية فهذا يعفى عنه حتى لو سجد الإمام ورفع الإمام من السجدة الثانية والمأموم لا زال يعدل نفسه لكي يجيس الجسة التي يستطعها فإنه يعفى عنه ويعتبر أيضا متابعا بعض الناس يقول ما أصلا إذا إذا جلست كده على مخوط يكون إمام سجد وقت هذا ليس عذراً لك فأجب عليك أن تجلس بالقدر الذي تستطيعه جلسة يطلق عليك أنها جلسة ولو سجد الإمام ورفع وبدأ فطرة الفاتحة وأنت لا تزال تعدل نفسك أو نفسك للجلسة لأنك مريض ويعفى عن المريض حتى أن بعض العلماءك الشفي ذهب لأنه يُغْتَفَرُ لِمَنْ كان بَطِيئَا القراء وكان الْإِمَامُ سِرِعَ الْقِرَاءَةِ يُغْتَفَرُ لِمَنْ كان بَطِيئَهَا ثلاثة أركان صوار هل يكون طويل عبد الشفعي الركوع ثلود وأما رفع من الركوع فهل يكون رفع من قصير والجزب من سيداتهم رفع من قصير فيغتَفَر ثلاثة أركان صوار على شريطة أن يكون باطئ القراءة وأن يكون الإمام سريع القراءة يعني الإمام مأموم عالم يقرأ على مهل لأنه عاجز في لسانه عن نقطة بعض الحروف مثلا والإمام سريع القراءة فهذا إذا انتهى الإمام من الفاتح وركع خذ بال ركن طويله ورفع ركون قصير مش محصول وساجد ركون طويل أبي ركون طويلين وجلس بين السجدتين ركون قصير وساجد السجد الثاني والمأموم للسواف يقرأ يغفر هذا كله له ويكون لازال متبع للإمام ويكون قد حضر بصلاة بفرصة المعام ولا تكون متابعته للإمام باطلة لأنه معذور بما عنده من المرض أو من التقصير في كيفية إخراج مخارجها لغير ذلك فناظر أنه يريد أن يخرج من مخارجها صحيحا ويخرب عليه ذلك والإمام سرع القراءة تغفر له ثلاثة أركان طوال طبعا هذا لا يحدث إلا نذر جدا ممكن أن يكون مضى القراءة لمن بيركع ويرفع ويسجد يكون مهم بيضر ولكن يعني اعتبروا ذلك بالنسبة لمن كان معذورهم بذرجة كبيرة جدا فقالوا يغفر له ثلاثة أركان طوال هذا لأنه معذور فكذلك هنا الرجل غير قادر على الجلوس بين السجدتين بهاية يستريح فيها ويأخذ وقتاً لكي يستطيع أن يجلسها فهذا الأقل الذي استغرقه في تلك الهيئة جعل الإمام يسجد وتم سجوده ويرفع والمأموم لا زال في استعداده للجلوس بين السجد هذا معفوناً يا فالكذور مثل ما ذكرته لكم يعني طبعا شفتوا كلام طبعا كثير قاد يعني كثير وبدأ في جلسة في الجلسة تشاد الأخير يروح قاعد مربعة طبعا ما تقادره من هذا ما نعكي إذن من أن تجز بين السجدتين فكيف تدعي أنك معذور وأنك قادر وأنت في الحقيقة قادر ما دمت قادرا على أية هيئة للدروس؟ فقد وجب عليك أن تجلس وأما أن تقصر بهذه الصورة وأن تعتبر نفسك معذورا وأن الله رب قلوب ويعم أطار ألبك الأخير هو من الكلام الفضل يتقال غير معذور وتكون قد تسويت تماما مع من لم يصلي لأن صلاتك وقعت باطلة بالإجماع فإن كان غير المصلي ارتكب جرما من أكبر الكبار فأنت أيضا بجلستك هذه التي لست جلستا وتفقه أفضلت صلاة نفسك بنفسك ولست معذورا فيما فعلت فتكون قد أسمت بدرجة إثمي من لم يصل هذه الصلاة أصلا هذا يجرني إلى طرع آخر لا أكون أريد أن أتكلم فيه ولكن الشيء بشيء يذكر نرى كثيرا من المساجد انتشر فيها بدعة تعتذر من أخبث البدع وأشغيها ألو هي وضعوا الكراسي في المساجد وزادوا الطين بلة فوضعوا كنبا حتى مش كرثي كان بكذا تعريض إلى آخره بحجة أن هذا للمرضى وكبار السن والعجزة هذا في الحقيقة إن صدق فنمضه على أقل من واحد في المئة من المصلين الذين يصلون على الكراسي ومقادرون على الركوة القوم فعلوا ذلك بنات الحسن فوضعوا الكرسية في المسجد لكي يكونوا معينين للعاجز وكبير السن على صلاة في المسجد زمع. كانت النتيجة أن الذي جلس على الكرسي وصلى عليه ترك الركوع هو قادر عليه وترك السجود هو قادر عليه وبطل صلاته بإجماعية المسلمين الذي دعاه إلى هذا كله ودفعه إليه وحرضه عليه وعانى عليه وضع الكرسي في المسلمين لما وجد الكرسية في المسجد موضوعا قال الحمد لله فيجلس ولا يركع ولا يسجد هو بالحيقة قادر عليهما ونظرا لأنه وجد الكرسية موضوعا في المسجد دعاه هذا للجلوس عليه بطلت صلاته كان كنافلة وكفريضة بلا خلاف لأن الركوع والسجود حتى عند أبي حنيفة ركنان في الصلاة وتطور صلاة بتركهما كان قوم في الماضي إذا كان واحد منهم عجزا عن الصلاة من قيام صلى على الأرض جالسا بجلتك الافتراش أو التأرق يجف على الأرض ويركع بقدر إمكانه ويزد على الأرض بقدر إمكانه فتصح صلاة بلا خلاة تقول نعمة الله صلى الله قائما فلم تستطع فقاعدا وهذا غير قادة على القيام فإن كان الذي صلع الكرسي غير قادة على القيام بافتراض ذلك يعني إلا أنه قادر على ركوع السجود إن كنت غير قادر على القيام فصليت على الكرسي جالسا الذي يمنعك من أن تركع أن تسجد مع أنك قادر عليهما إن كان قد قصر فركوع السجود لجلوسه على الكرسي فهذا ليس عذرا بلا خلاف وتضطر صلاته بلا خلاف وكأنه لم يفعل شيئا ويكون بهذا قد استوى مع من لم يصل أصلاً بإجماع علمة المسلمين انا قلت في اول الكلام لعل الذين غير قادرين على الركوع السجد والقيام واحد من الذين يجسون على الكرس فكأن الغالبية العظمى يقدرون عليه الركوع السجد كلام مجلو الكرسية موضوعاً جالسوا عليهم وأثاروا في الركوع وقالوا في السجد طبعاً كلام ده شفت في ظهر وتكراراً يركع كيف وقالوا تقول طبعاً انت... ايه ده أنت صادر عليهم يبقى أنت كده هل هذا ركوع أنت جبت كلام ده من إيه من أفتك بذلك يا رجل ألأنك رأيت كثير من الناس سكت عليك وكثير من الشروف رأيك فسكت عليك أظننت أنك فعلت فعلة صائبة وصحب صلاةك بدأيها بطلت صلاةك بلا خلاف الرجل لم يسأل عن هذا الأمر أفتاه شيطانه بهذا وأفتى نفسه بنفسه يا ربي عمنا مسأده ربنا رب قلوب لكل فرنسي لو سعاها إلى كل كلام بل يسأل ولم يسأل العلم عن ذلك فلما أثى نفسه بنفسه وليس أهلاً في الحقيقة للفتية أو أن أثوب الخطأ وليس معذوراً بما فعل لأنه كان في إمكانه أن يسأل أهل العلم فتقصيره مع وجود العلماء وتقصيره مع وجود الكتب ومع تيسير المواصلات وتلمواصلاته تكصيره مع كل هذا يعتبر غير مخرج له من الاسم ومن المسؤولية لأنه كان في إمكاني أن يسأل وفي إمكاني أن يقرأ وفي إمكاني يركب وسيلة موصلة كي يسأل أهل العلم يقرره وليس معذورا بجهله إلى خلاف أيضا نعلم لأن الصلاة أمر معلوم من ذلك ضرورة ولأن لا تخفى على أكثر الناس ولأن العلماء موجودون ولأن نفس المصلاة ميسرة ولأنه ليس خريب عهد بإسلام ولأنه ليس خريب عهد بكفر فهذا الجهل ليس عذرا له يجب في السجود كركن أصلي ولا خلاف فيه ووضع الجبهة على الأرض هذا هو الأطف فلو حنى رأسه وحنى ظهره ولم تمس جبهته الأرض جبهته الأرض أو الشيء الذي يصلي عليه كسر مثلا أو أي شيء آخر مادامت الجبهة لم تمس الأرض هو قادر على ذلك فخضط للسجود وضع اليدين ليس رقنا من أركان السلود وضع الأنف ليس رقنا على قول يسر من أركان السلود ولا أضع رقبتين ليس رقنا من أركان السلود وأضع أطراف القزم ليس رقنا من أركان السلود ولكن ربن الأصلي هو وضع الجبهة ويجب عليه مع الجبهة طبعا أن يضع أحد هذه الأركان أحد هذه الأعضاء لكي يستطيع السجود مراز يعطي الجبهة كده كنت مترسل في الهوى ما يضارش فلابد طبعا يكون قدم أطراف يكون مات حطت إيد حطت إيدين حطت رفع إيد حطرت بدي كده الجبهة كده هو ما يضارش عشان كده قد لابد لابد أن يوضع الجبهة مع أي عضو من الأعضاء لكي يتمكن من الاستقرار على الأرض ولهذا قال كثير من المسلمين لا يجب السجود على اليدين ولا ركبتين ولا طيف القدمين ولكن يجب السجود بلا على الجبه وبعضهم أوجب السجود على الأنف مع الجبه كلام كثير جداً ويجب كما ذكرت مع الجبهة وضع عضو أو وضعين أو ثلاثا بخطر الذي يستطيعه لكي يستقر على موضع سجوده فمن سجد ولم تمس جبهته الأرض بطل سجوده بلا خلاف وبطلت صلاته بلا خلاف وبالتالي تتوى من مع مال المفلح. هذا الكلام وأقوله مع إحسان الظن بمن يجلس على الكرسي ودعي أنه ليس قادر على القيام وإنه قادر على القيام كل حاجة برضو بس يا مصوبة سيدة حصلت في هذه البلاد لم وضع كراسي على المساجد أدى هذا إلى إبطال صلاة أكثر الذين صلون على الكراسي الرجل أتى من بيته إلى المسجد أيماً لقاعد وعفاً لقاعد فكأنه قادر على القيام لعله سار ولو بالعصى ربع ساعة حتى أتى إلى المسجد فأتى إليها ما إلى المسجد ماشياً والماشد طبعاً يكون وعفاً لو كان قادر على المشي كان يجيبه ايه؟ يجيبه على كرسي ما شوفناش حد يبنوا على كرسي عشان يساعد في المسجد بيكون كله جاء أتى إلى المسجد ماشيا وما دام قادر على المشي فكأنه قادر على القيام فلما كان المسجد وضع وره وره واجز الكرسي في المسجد عمل ايه؟ جاءت عليه وكان قادر على القيام برضو انت جاي برضو من بيتك برضو آيم يا راجل لماذا جلست على الكرسي بحيث انك لا تقدر على لا على القيام لو كان الكرسي غير موجود لفعل أحد امر ان كان غير قادر على القدره على القيام حقيقة يعني هاي هاي ده اخوه على الأرض جالس ويركع ويجلس على الارض او يصلي من قيعه فهما شيئا لا ثالث لهم إن لم يجد الكرسية في المسجد فإما نصلي قمان لأنه قادر عن قيام وإن كان في حقيقة أمره غير قادر على القيام لأنه يصب بدوار إلى آخرين بدوقة في ظهريشا كبير لن يكونه أن يصلي قيام معه في هذه الحالة سيصلي بدروس ويسجد على الأرض ويركع وهو على الأرض. نادر نادر نادر أن ترى رجلا من الذين يطلدون على الكراسي ويكون في حقيقة أمره معذورا من كل الدجور يعني ليس قادر على القيام وليس قادر على الركوع وليس قادر على السجد ذه نادر نادر نادر والنادر رحمه كما يذكر في خطب الفقاء الأخري والنادر لحكم لهم فكأن الحكم يكون مع الغالبة العهمة فما دام الغالبة العهمة قادرين على الركوع والسجود بدون الكراسي فلا صلاة لهم ان صل على الكرسي بدون ركوع أو سجود وإن كان قادر عن القيامة وخصر فتكون سرطوبة طريقة أيضا لأنه قصر في القيامة